فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُ الدُّنَنِ بِمَالٍ سَمَاءَ آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ لَئِنْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ irrijg ileyim falenet yenl hım b jundill بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال اثريتم من الجن اني اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه أمين. قال الذي عن دهو علم من الكتاب انا اتيك به طب لا يرتد اليك طرفك فلما راهم مستقرا عنده قال هذا من صلي ربي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 لَمَّا جَاءَ الطَّيْلَ هَاكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رب العالمين